الاحتباس الحراري أطلقت مؤسسة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون مبادرة عالمية لتقليل انبعاثات الغازات المسببة لما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري وقد حشدت كل من لوس أنجلوس ولندن ونيويورك وسول إضافة إلى ثماني عشرة مدينة كبرى قواها لهذه المبادرة ولئن تمت فسوف تتمكن هذه المدن من شراء حاجاتها من الطاقة بشكل مجمع وخفض سعر المنتجات التي تقتصد في استخدام الطاقة وتقديم دعم فني لمساعدتها على أن تصبح أكثر توفيرا للطاقة. ومن بين الخطوات المتوقعة لتقليل انبعاثات الغازات استخدام إشارات مرور وأنظمة إضاءة للشوارع توفيرا للطاقة. وأنواع من الوقود الحيوي للمواصلات داخل المدن ووضع بعض الأنظمة من أجل منع التكدس المروري قال كين لوفينستن عمدة أكبر مدينة في العالم لندن الذي دشن المبادرة مع بيل كلينتون وتوني بلاير في لويس أنجلس إن أكبر مدن العالم يمكن أن تقوم بدود مهم فهي بالفعل في منتصف عملية تطوير تقنيات وأساليب جديدة توفر أملا في النجاح بعملية تقليص انبعاثات الكربون.